وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلا من بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن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 مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون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 1. A'hada'a l-dhi yadhkur alihetakum, wa hum b'zikr rahman, hum kafirun? 2. Kulik al-insan min arjel, sauriikum ayati, fala tastajilun. 3. Woyakulun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 ولقد استهزأ برسولهم قبلك فحق قبل الذين سخروا منهم فحق قبل الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل مَن يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن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 He said, ''We have found our sons to have them.'' He said, ''You have already been, you and your sons to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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين.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 الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين 118. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الورثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَ وَرَهْبَ وكانوا لنا خاشعين، والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين، إن هذه أم.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 وَقَدْ تَرَبَّلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ضَالِيمِينَ